Tu ai o fta bi drachon bi ta Tu ai mazharinu li iman bi ta Tu ai o fta bi drachon bi ta Tu ai mazharinu li iman bi Tu ai o bi drachon bi حادي نور ایمان بتا درون و بکوه بیا بند بتا درون و بکوه بیابان بند بتا به عادش کشم زمین بحكمي خدا وانذ ديني مدين بآدش كشم خسم إنسى زمين بحكمي خدا وانذ ديني بواد بونجي الله أكبر بالان زي حلق مئن ملتي التي بواد بونجي الله أكبر بالان ان مي التي الجمال زيح ان التي الجمال زيح القومي ان مي التي أما بحال سنجريخ فيروز بطاح امام المزاري شهيد Szanowni Shahidon witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, witam serdecznie, شام خزم انسان زمين بحكم خدا وان تديني مدين و عاش كشم خزم انسان زمين بحكم خدا وان تديني مدين وعاد الله اكبر بلا زح القوم ان ملتي ارضها بونجي الله اكبر بنا زح القوم اني التي ارجمان زح القوم اني التي ارجمان زح القوم اني التي ارجمان شر ما وتنقبل جاه دلير بوار وتنمحمني وتن شير ما دل بوار وتنقبل جاه دلير بوار قرامي ترز جل بوار وتنيد Pan, ja odgadnij mi kabła. Bałdasz kaśem chasmię sę zamień. Bałdasz kaśem chasmię sę zamień. Bałdasz kaśem chasmię sę zamień. Bałdasz kaśem chasmię sę حلقوم ان ملتي ارجوان بواد الله اكبر بالله حلقوم ان ملتي ارجوان حلقوم ان ملتي بواد مشعلي انقلاب و تن لا لزاری شهیدان بوارد و عشق بوارد مشعری انقلاب و تن لا لزاری شهیدان بوارد شواد سر نگون پر چمی دوشمنان نماند بگی تیزی دوشمن نشان شواد سر نگون پر چمی Dwa nadba gyti ziduś man nishan Ba adash kashem chesmi insa zamiin Ba hukmi khuda wandu dini mudin Ba adash kashem chesmi insa zamiin Ba hukmi dini Allahu قوم ان ملت ارضنا الله اكبر ذو زح ان ملت ارضنا ذو